بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل ما بدأناه في شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للموفق الإمام ابن قدام عليه رحمة الله كنا وقفنا عند في عند بداية المقدمة المنطقية ولم نشرع في شرحها فنشرع الآن بحول الله وقوته تفضل إيش. حسن الله ليكم قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمة اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان وذلك لان إدراك العلوم على ضربين إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردة ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه إذ لا يتطرق إلا إلى خبر <تصفيق> وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب <تصفيق> وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما طيب انتهى وسمى النحويون الأول مفردا والثاني جملة طيب هذا المقطع الأول فهمتم شيء ما فهمتم كلامه ما واضح طيب لكي, لكي يتضح أنا ما أريد أن أقدم مقدمة بس كنت ودي بأوراق رجاء من بعد اليوم لازم يكون معكم أوراق فاضية أوراق بيضاء أي عشان لما لأنه ما عندي سبورة موجودة أوراق طيب أنا أريدكم تستخدمون أريدكم استخدام الأوراق بدل السبورة ستكون السبورة في أيديكم وهي الأوراق فالآن كل واحد أمامه ورقة صفحة في أوراق حطها واللي يبغى أعطيه اللي يبغى أعطوه اللي يبغى, اللي يبغي أعطه ورقة أعطوه ورقة وبلاش كمان شوفوا يا اخوان أكتب الكلام الذي أ... سأقوله بالطريقة التي أقولها لا أحد يغير الكلام الذي أقوله يعني لا يغير حتى الطريقة يرسموها رسما أولا واحد التصور ثم بين قوسين هكذا في نفس السطر لا يختلف واحد التصور بين قوسين إدراك مفردين قفل قوسين نعيد لكن بعد كده خلاص تجوا معكم الأوراق وإذا أنت وضعتوا أوراق لهم جزاكم الله خير اللي يجي يأخذ الوراقة أكتب واحد التصور ثم بين قوسين أكتب إدراك مفرد إدراك مفرد ثم بعد ذلك أرسم بعد كلمة إدراك مفرد أبغى أسوي تفريعه يعني خط ثم ينقسم إلى قسمين كذا ليش تسمون هذا مثلث كذا مثلث لا ما أبغى على تحت أبغى على الجنب يعني أبغى التصور إدراك المفرد هذا ينقسم قسمين ما هو واضح مفرد إدراك مفرد قفل القوس ثم خط ويتشعب الى خطين الخط اللي فوق اكتب امامه اولي ضروري والخط اللي تحت مطلوب نظري مطلوب نظري طيب امام الان شوف الخط السطر الاول هذا صار سطرين طيب السطر الاعلى اللي هو الاولي الضروري خلاص اكتبه قدامه علامه ضرب خلاص انتهى اللي تحت ايش هو مطلوب نظري افتح ق معكوفه امامه تحت اللي فوق خلاص اللي تحت اكتب يدرك بالحد يدرك بالحد بين قوسين داخل المعكوفه القول الشارح ثم قوسين التعريفات ثم اغلق القوسين المعكوفة ايش كتبت يدرك بالحد فتحتم معكوفة <تصفيق> افتح معكوفة اعيد افتح معكوفة اكتب يدرك بالحد المعكوفة ما انقفلت لساعة مفتوح ثم افتح قوس واكتب القول الشارح اغلق القوس قوس غير ومعكوفة غير الفرق ايش القوس الهلال والمعكوفه هكذا هكذا بهذا الشكل يعني خط ها زي نصف المربع نصف المربع طيب وكتبتم بعدين تعريفات بعدين اغلق القوس بعد التعريفات ثم أغلق المعكوفة انتهينا انتهينا لا ما انتهينا باكي. بعدين أكتب بعدها افتح معكوفة ثانية واكتب تحتاجوا إلى الكليات الخمس تحتاجوا إلى الكليات الخمس ثم أغلق المعكوفة. هذه معكوفتين تحتاجوا إلى الكليات الخمس أغلق المعكوف كتبتوا جميعا خلاص طيب هذا الان الكلام اللي كتبته هو شرح الكلام اللي قرأته واضح ولا لا كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء ايش يعني هذا الكلام هذا اسهل ولا اللي فات اسهل ها؟ ولا واحد كلهم اصعب من بعض هيا اسموا الكلام اللي يقول إدراكه... عندنا شيء اسمه التصور ما هو التصور قالوا ادراك المفرد ايش يعني ادراك المفرد الان لو قلت جملة ساتي بجملة اقول مثلا ايش محمد مجتهد ايش لا أقول محمد مجتهد إدراك محمد الوحدية أنت لن تفهم محمد مجتهد إلا بعد أن تفهم إلا أن تفهم محمد وحده ما معنى لازم تفهم عشان تفهم محمد مجتهد تحتاج إلى فهم ثلاثة أشياء مفردة أول شيء ما معنى محمد وحدها فهمك لمحمد وحدها الكلمة محمد وحدها هذا يسمى إيش؟ تصور فهمك لكلمة مجتهد وحدها هذا تصور فهمك للنسبة بينهما إيش هو أسمع أكثر من قولنا لا تصديق من يقول تصديق طب كيف تقولوا ما درسوا منطقه يوم قلنا درسوا منطق ما حد رفع يده ويوم بدأنا نشرح ما شاء الله سرت تتخالفه طيب مين يقول تصور انت ايش تقول الشيخ عبد العزيز ايش تقول تصور أو تصديق؟ خالد طيب مين يقول تصور انت انس رحمن انا خاف انكم انتم فاهمين كلامي غلط محمد وحدها مجتهد وحدها النسبة التي بينهما، فهم إيش يعني نسبة محمد او الاجتهاد لمحمد، فهمها هذا إيش يسمى؟ ليش غيرت رأيكم؟ ها ما زلتم على التصديق، طيب اللي قالوا تصديق خطأ أخطأ، أيه أخطأ، مفروض يعشون الليلة، هذا التصور ان افهم العلاقة، ثم اللي تبغوه انتم تقصدوه شيء رابع وهو تصور الوقوع او عدم الوقوع يعني ادراك وقوع النسبة هو هذا التصديق فاذا انا ما راح افهم محمد مجتهد الا اذا فهمت محمد لحاله مجتهد لحاله والعلاقه اللي بينه فهمت الان ثلاثه تصورات هذه ثلاثة تصور ثم ادراك وقوع الاجتهاد من محمد وقوع فهمتوا عليه فالأخير هذا الرابع هذا هو التصديق واضح طبعا على خلاف هل هو الرابع هو التصديق والباقي الشروط أو التصديق جميعها الأربعة الاختلاف بين الحكماء والإمام فهمتوا الآن المسألة وعليها قص هات اي جمله ثانيه إيش؟ الله ربنا لازم أن تدرك معنى الله سبحانه وتعالى وتدرك معنى رب لحالها وتدرك معنى نا, نا نحن المضاف اليه هذا تدرك معناها لوحدها ثم تدرك نسبه الله لكلمه الرب ونسبه الرب بالنسبه لنا ثم إدراك وقوع هذه النسبة هذا هو التصديق فإمت الكلام التصديق حكم والتصور ليس بحكم كونك تفهم ما معنى محمد هذا حكم منك ليس بحكم لكن كونك كونك تتصور وقوع الاجتهاد من محمد هذا إيش هذا هذا هذا حكم فهمتوا؟ قد يكون الحكم بالنفي محمد ليس بمجتهد أصلا فكذلك لابد أن تتصور المفردات ثم تتصور وقوع النسبة وقوع النسبة هو الحكم الذي نسميه التصديق فهمتوا الكلام ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوري فهمتوا يعني هذا الحكم هذا كلام يردد كثير الحكم على الشيء فرع عن تصوره مو الحكم على وش التصوري شايف بس فاهمين الجملة انه الحكم على الشيء فرع عن معرفته صح ولا لا أيوه هذا الفهم صحيح طيب خلونا نمشي اذا التصور ادراكه مفرد هذا الادراك هذا المفرد ادراكه تراه نوعين سمنا عندكم إلى إيش أولي ضروري. أولي ضروري إيش يعني أولي ضروري أولي يعني ضروري شيء واحد ترى أولي بمعنى ضروري كلها معنى مترادفة إما أن يكون ضروري ما يحتاج إلى تأمل وتفكر لكي تعرف ما هو صح مثل إيش يعني مثلا أنا أعطيكم كلمة مثل الخندريس يحتاج تفكر عشان تفهم إيش عن الخندريس ها خندريس كلكم تعرفونه ولا ما تعرفونه يحتاج؟ طيب في بعض الكلمات تحتاج إلى تأمل وتفكر مثل الخندريس أنا جبت مثال للعكس مو لللأولي وبعضه يحتاج إلى نظر وتأمل وفهم صح ولا لا؟ إذا الضروري ما يحتاج إلى تفكر وتأمل والثاني مطلوب إيش مكتوب عندكم؟ ترى مطلوب يعني نظري كلها يعني لو قلت مطلوب يكفي لو قلت نظري يكفي وإما نظري يحتاج إلى أن تتعرف عليه واضح فهمت الآن طيب إيش كتبنا قدامها الضروري ما يحتاج إلى تأمل ولا يتفكر معروف مقدح في النفس والآن كثير من الكلمات من في النفس معروفة ما تحتاج ضرورية وكثير من الكلمات تحتاج إلى تعريف صح طيب الثاني اللي هو النظر المطلوب كتبنا أمامه إيش كيف نعرفه تقول أنت يحتاج إلى نظر وتأمل ما هو النظر كيف اصل إليه الأول ضروري اصل إليه بالاضطرار ما أحتاج تأمل والثاني يحتاج إلى تأمل كيف اصل إليه إيش قال لكم قال بالح... بالقول الشارح قال بالحد الحد ما هو قلنا بالحد شفتوا كلمة الحد السؤال تعتبر أكلم أن أقول حد اليست هذه مفرد تحتاج تصور ولا تحتاج إلى تصديق تصور كيف نتصورها هل هي من المفردات الضرورية التي لا تحتاج إلى تأمل ولا من المفردات التي تحتاج إلى نظر تحتاج إلى نظر كيف أعرفها؟ أعرفها بالتعريف يعني أحتاج نظر يعني أحتاج إلى أن تعرف لي واضح تحتاج إلى تعريف فكيف ندرك النظري قال يدرك بالحد طيب والحد يبغى له تعريف الحد يعني القول الشارح القول الشارح واضح ولا مواضح؟ لا مواضح القول الشارح مصطلح يا جماعة ما هو الكلام العادي؟ هذا الصلاح يطلق على التعريفات يطلق على التعريفات والظاهر لأن كمان المنطق يوناني جاي من اليونان فجاي معه شوية, شوية تكليج بالعامة العامية فتلقى بعض الكلمات ما هي كعربية وبعضها ما هي دقيقة فهمتوا عنه زي ما يقولوا إيسا القول الشارح القول الشارح اللي هو التعريف أنا الآن لما أقول لك كلمة التعريف واضح عندك ولا مواضح ولما أقول لك الحد لا غير واضح إلا اللي سمعوا كثيرا فتعود عليهم خلاص عرف إذن إلى الآن إيش فهمنا من الجدول الأول هذا عرفنا أن المفرد إدراك المفرد نسميه تصور ثم عرفنا أن هذا التصور نوعان إما, إما ضروري وإما نظري الضروري ما يحتاج إلى طرق لمعرفته لكن النظري يحتاج إلى طريقة لمعرفته ما هي الطريقة للوصول إلى النظري اللي هو بالحد يعني بلغة ثانية بالقول الشارح، بلغة ثالثة بالتعريفات فهمتوا علي كيف تسير التعريفات كيف أعرف كيف ما أعرف هذا هو خلاصة علم المنطق علم المنطق يعلمك كيف تبع تعريف لما تعرف كيف تعرف وما هي أنواع التعريفات التعريفات أنواع بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة فهو يشرح كيف ما هي الف... ال... أنواع التعريفات وشروط كل تعريف عشان يكون تعريف صحيح هذا مفيد ولا غير مفيد هذا مفيد إلى حد كبير مفيد وإن كان في بعض تكلف لكنه في الجملة مفيد طيب إذا التعريف كيف أستطيع أن أعرف التعريفات إيش قال, بعدكم؟ آخر شيء إيش قال؟ قالت يقول لن تستطيع أن تفهم التعريفات وأنواع التعريفات وتكوين التعريفات عشان تكون تعريف تحتاج إلى شيء آخر اسمه الكليات الخمس وهي جنسن وفصل عرض نوع وخاص يعني جنس وفصل ونوع وعرض عام وخاص هذه الخمسة الكليات الخمس إذا عرفتها تكون من خلالها التعريف يعني الكليات الخمس إيش هي هي الله يسلمك تقول هي اللدنات التي تصنع منها التعريف كلامي واضح مو واضح عرفنا الآن كم نقطة عرفناها في السطر اللي كتبته النقطة الأولى معنى التصور إدراك المفرد. الثانية انه ضروري ونظري ثلاثة ادراك النظري بالحد ادراك النظري بالحد ولا ادراك الضروري بالحد ايش تقولوا ادراك الضروري يكون بالحد <تصفيق> اللي هو التعريف اللي هو القول الشارع النقطة الرابعة والاخيرة لابد من معرفة كليات الخمس لتكوين التعريفات كلام واضح هذا. طيب سووا سطر ثاني جديد تحت الأول ويا ليت تحت كل شيء ما يناسبه فوق قلنا التصور, التصور إدراك المفرد اكتب تحت التصديق إدراك وقوع النسبة إدراك وقوع النسبة حتى مشرت يكون في يعني حاول تكون الجملة اللي فوق تكون تحت الجملة اللي تحت حتى لو في سطرين تخليها إدراك التصديق إدراك وقوع النسبة طيب إيش يعني إدراك وقوع النسبة أبن شرحته قبل كده طيب انتقل النقطة الثانية فوق إيش كان تهين من اللي هو أولي و وضروري أولي ضروري ومطلوب نفس الكلام تحت سينقسم إلى قسمين فوق أولي ضروري وتحت مطلوب النظري فاهميني ايش يقول لهذا ارسم رفسا رفسا رسمة تحت عيدها بس بدل ما فوق تكتب التصور إدراك المفرد تكتب تحت تصديق إدراك وقوع النسبة معايا مشايخ وبعدين في الجزء الثاني اللي بدل لما تكتب فوق هتسوي السهمين التفريعة هذه بتكتب أولي ضروري ومطلوب نظري تحت نفس الشيء ما هتختلف روح للثالث ثالث فوق ايش كنتوا كاتبين هذا الثالث ولا الثاني ايش بكانس يا إخواني مو معقول هذا الكلام ركزوا معي الآن إيش كتبتم تحت التصور إدراك المفرد إيش كتبتوا تحته التصديق إدراك وقوع النسب انتهينا النقطة الثانية فوق إيش هي أولي ضروري تحت تكتب ستنسخها تحت نفسها انتهيت إيش انسخها تحت لأنه نفس الشيء راح يصير اللي تحت نفسه زي فوق أولي ضروري تحت برضه أولي ضروري ومطلوب نظري نفس التقسيم بنفس الأسهم اللي كتبتها ما تعلم تنسخها زيها ها نعم التصديق بعضه ضروري أولي وبعضه مطلوب نظري عشان كده ارسم الرسم اللي فوق ارسمها مرة ثانيه تحت واضح كل شيء طيب النقطة الثالثة فوق إيش كانت كانت يدرك بالحد قبل الشارع التعريفات تحت اكتب يدرك بالبرهان ما يدرك بالحد يدرك بالبرهان وبين قوسين القياس بأقسامه القياس بأقسامه طبعا نفس المعكوفات قلنا فوق معكوفات تحت معكوف علي تحت يدرك بالبرهان وبين قوسين القياس بأقسامه وأغلق المعكوفه يعني الآن نفس الرسمة اللي فوق تحت بس رح نغير كلمات في كلمات فوق رح نغيرها نستبدلها بكلمات أخرى طيب النقطة الأخيرة فوق إيش كانت إيش كانت فوق ما أسمعكم ترى إيش إيش تقولوا تعريفات يا كريم إخواني يدركوا بالحد هذه كلها التعريفات محمد فاهم اللي جنبك النقطة الأخيرة فوق إيش كانت ها ترى اللي قال تعريفات ما هو معانا ما هو فاهم إيش قاعدين نقول لأن التعريفات هي زي هي نفس القول الشارح هي نفسها الحد وكلام قلنا الله يخليكم اللي يجلس معانا يحط عقله فراسه هذا علم منطق حط عقلك فراسك ويا الله يتفهم يا ما تفهم أما إذا ما حطيت عقلك فراسه فمعناه إيش ما في إلا الخيار الثانيك ما راح تفهم فهمت شو يقول إذا فوق إيش الأخيرة فوق إيش كانت تحتاج إلى الكليات الخمس تحت تكتب تحتاج إلى القضايا بأنواعها القضايا بأنواعها إذا خلصت قولوا لي عشان نرجع انتهيتوا طيب نرجع تحت التصديق إيش التصديق اللي هو ايش ادراك وقوع النسبه وقوع النسبة يعني لما اقول فلان ناجح إيش التصديق إيش هو الحكم اللي أنا اصدرته معرفه فلان معرفه ناجح معرفه لا وقوع النجاح من زي هذا هو الحكم هذا هو التصديق اللي هو الحكم هو الحكم هذا ينقسم الى اولي ضروري والى ايش مطلوب نظري يعني ضروري مثله لما لما نقول النار محرقه هل هذا الحكم ضروري بديهي معروف ما يحتاج الى تامل ولا يحتاج الى تامل ما يحتاج الى تامل شوي صوت خلي شوي لكن هناك اشياء تحتاج طيب الواحد نصف الاثنين يحتاج الى تامل ما يحتاج الى تامل انت يا صوت عالي يا مرة ما في صوت ما يحتاج إلى تأمل طيب لما أقول الاثنين نصف ربع المدري كم الـ12 الثلاثة نصف كم لا الثلاثة نصف لا أبغى الـ12 نصفها كم نصف نصف مثلا واضح طيب أبغى الاثنين بالنسبة عشر نصف الاثنى عشر ستة وثلث نصف الاثنى عشر الاثنين هذه ضروري تفهمها على طول انت طاير ولا, ت... ولا تجيب على حاسبة ولا تستعين بدرس <تصفيق> فهمتوا فالتصديق احيانا بدهي واحيانا يكون لا يحتاج إلى تأمل طيب كيف نعرف المطلوب التصديق النظري مش التصديق الضروري انتبه كيف يعرف ايش كتبته يدرك بشيء اسمه البرهان ايش هو البرهان القياس طيب القياس نوع واحد عند المناطق لا انواع اذا يدرك بانواع القياس بالقياس بانواعي طيب كيف اكون القياس اكون القياس من خلال قضايا شيء جمل اسمها القضايا بانواعي اذا عشان أفهم التصديق سأحتاج إلى ماذا يا مشايخ سأحتاج إلى عشان أكون عشان أدرك التصديق سأحتاج إلى القياس ما راح أعرف إلا بالقياس ولكي أعرفه بالقياس لن أستطيع أن أقيس إلا إذا عرفت ما هي أنواع القضايا اذا عشان أعرف التعريف الحد عشان أكون تعريف لكي أكون حدا أحتاج إلى معرفته الكليات الخمس لازم أعرف الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص عشان أسوي تعريف طيب سويت التعريف الآن وعرفت المفردة الأولى سانتقل للمفردة الثانية وايضا أسوي لها تعريف صح ثم بعد ذلك لكي أثبت وقوع النسبة وعدم وقوع النسبة سأحتاج إلى تعريف ولا سأحتاج إلى قياس سأحتاج إلى قياس فهمتوا كيف أسوي قياس أحتاج إلى قضايا شفتوا السطرين هذه هذه لازم تحفظوها وتتصوروها وتفهموها وهي هذه خلاصة علم المنطق علم المنطق يدور كله يدور حول هذه الأشياء يعني هذه الأشياء وفي أشياء أخرى مسلمات لها يذكرونها لكي. لكن هذا هو اللب العلم إذا فهمنا هذا فهمنا علم المنطق خلاص نقوم نسري نروح بيوتنا هذا هو المنطق واضح يا مشايخ. طيب خلونا نأخذ مثال عملي لهذا الكلام كله المثال المشهور عندهم في في المنطق دائم يكررونه ايش هو احد حافظه هذا هذا في التعريف يقولوا عرف الانسان ايش هو الانسان عشان تعرف الانسان يقول الانسان حيوان ناطق حيوان يعني كائن حي ناطق يعني مفكر عاقل وهذا خاص بالإنسان طبعا كل إنسان عاقل كل إنسان حي حيوان نعم كل إنسان حي طيب كله ناطق الاصل فيه انه ناطق أخرج المجانين هذول خلاص خرجوا يعني عارض هذا الشيء عارض هذا للتعريف طيب للقياس يقولوا عندهم قاعدة دائما يكررون المثال يقولون العالم متغير والمتغير وكل متغير حادث النتيجة العالم حادث هذه صورة للقياس احنا ما شرحنا القياس الان القياس يقول عند المناطق مكون من مقدمتين توجد نتيجة بس ما هي اي كلام ما مو بس مقدمتين لا المقدمة لها نظام والمقدمة الثانية لها شروط والنتيجة لها شروط وقصة تفصيلية المقدمة الأولى يسمونها قضية الثانية يسمونها قضية النتيجة قضية هذا هو اللي كون القياس من القضايا ف... والقضايا لها أحكام لها... لها شروط ما هي ما هي كذا مفروض فعشان تكون قياس قلنا تعرف تفهم القضايا تعرف إيش القضايا عشان تأتي بقضايا صحيحة فتجيب القضية الأولى يسموها مقدمه مقدمة ثم مقدمة ثانية ثم نتيجة كذا القياس فيقولون العالم متغير العالم متغير يعني يتغير طيب كيف يتغير يعني يكون ما شيء معدوم ثم يحدث وهكذا ثم بعد أن يحدث ينعدم مرة ثانية فهذا تغير لكن الحقيقة مو كل تغير يعني يدل على الحدث لأن هذه القاعدة الباطلة أحيانا سيبنون عليها الشابة واطل أخرى تغير بمعنى طروء الحدث وطروء الضعف وطروء العدم والحدث بعد العدم وهكذا. ثم قالوا كل متغير حادث حادث يعني, يعني مو قديم يعني مخلوق سينتج بعد ذلك أن العالم مخلوق حادث يعني مخلوق فهمتوا الكلام طيب زي هذه الآن القاعدة القاعدة المقدمة الأولى وش هي العالم متغير هذه القضية لابد لكي افهمها لازم هذا اسمه تصديق ولا, ولا تصور العالم حاذف هذا تصور ولا تصديق انتم لما تقولوا العالم متغير تقصدون التصديق ترى لكن هذا التصديق ما وصلنا اليه الا بعد التصور فأول نتصور عن العالم فهمنا العالم ما سوى الله متغير ايش يعني شرحت قبل شوية يكون عدم ثم يحدث ثم خلاص اذا فهم ايش يعني العالم نسبه التغير للعالم واضحه فهمنا هذا اثبات ان العالم وقوع التغير في العالم هذا هو التصديق اذا اول شيء مرينا بمرحله التصور ثم وصلنا للتصديق ثبتت الجمله الان القضيه هذه ثبتت خلاص انتقلنا للجمله الثانيه وهي كل متغير حادث ما معنى كل فهمنا تصورنا ما معنى متغير تصورنا ما معنى ها حادث يعني مخلوق تصورنا ثم ثم جاء وقوع النسب اللي هو التصديق وهو أثبتنا أن كل المتغير هو حادث أثبتنا النسب اللي بينه الآن وصلنا للتصديق فهمتوا عليهم صار عندنا قضيتين. بعدين بموجب هاتين القضيتين سننتج نتيجة معايا. أعطيكم كذا يعني شيء قبل أواني لكن يفيد. نقول العالم متغير. حط رسمة في العالم كلمة العالم كلمة متغير. بعدين كل متغير حادث. لاحظوا فيه كلمة تكررت في المن في المقدمة الأولى وفي الثانية. وش هي؟ في الأولى كلمة العالم متغير الثانية هذه تكررت بعدين في الأولى في الثانية المتغير كل متغير حادث اهذف المكرر ايش يبقى لنا من الأولى العالم ايش يبقى لنا من الثانية ها؟ حادث العالم حادث صارت هي النتيجة فهمتنوا اللقاء فيكونون النتيجة من ماذا بحذف المتكرر المتكرر هذا يعتبر هو العلة لماذا حكمنا لماذا حكمنا وتصدقنا أن العالم حادث. ما هي العلة التي حكمنا بموجبها المكرر هذا المحذوف هو العلة لأنه متغير فهمتوا الكلام تصورتوا الفكرة طيب الآن نقرأ الكتاب إذا فهمتوا هذا الكلام تفهم الكتاب وهذا كلام رجان بعدما ترجعوا البيت. السطر هذا اللي قلته راجعوا واحفظوا لا يجي احد الدرس القادم الا ايش اللي هو رابط له اذا ما ضابطه ما راح يقدر يكمل معنا معنا الله يعينكم تراجعوا قبل العشاء بعدين تراجعوا بعد العشاء يعني بعد بعد الاكل حبة بعد الاكل خمس نقرأ قال ايش المصنف نرجع مرة ثانيه الشيخ اعلم أن مدارك العقول قال اعلم أن مدارك العقول إيش يعني مدارك العقول ترى مدارك العقول هو اسم من أسماء علم المنطق والمقصود بمدارك العقول يعني ما يدرك بمجرد العقل ما يدرك بالعقل فقط يقول مدارك العقول ما يمكن أن ندركه بالعقل منحصر في ماذا الحد والبرهان إيش عبارته قال اعلم ان مدارك العقول الخبر ايش تنحصر في الايه في الحد والبرهان ايش الحد ويش البرهان مر معكم في النظرية الماضية في الحد اللي هو التعريف التعريف القول الشارع وفي البرهان اللي هو القياس طيب ليش قال, قال في الحد والبرهان يقول في الحد الذي سيعرف به المفردات لكي يحصل التصور اذا الحد ماذا يفيدنا يحصل به التصور والبرهان سيحدث به التصديق فهمتوا عليه؟ طيب قال في الحد والبرهان بعد ذلك وهل يمكن أن يحصل تصور أن يحصل تصديق بدون تصور؟ ما يمكن صح؟ إيش عن الخندريس؟ ما تبي الجواب؟ طيب كم من وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين الآن إيه قام يشرح ليش هي تنحصر في الحد والقرآن يقول لأن العلوم إدراك العلوم على ضربين ما هما الضربان الآن سيلخص أنها ترى الضربين تعرفون شيء قبل ما يقول يقصد التصور والتصليف تفضل إدراك الذوات المفردة هذا هو التصور ألف كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم والثاني اللي هو التصديق إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا طبعا هو قال إدراك نسبة يقصد إدراك وقوع إدراك وقوع النسبة إيش يقول في السلم إدراك مفرد تصورا علما ودرك نسبه ماذا قال بتصديق موسى طيف قال أيوة والثاني إدراك نسبة هذه يعني إدراك وقوع نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا قال فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردا كلام واضح ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث الآن العالم حادث صار تصديق وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم كلام واضح ولا لا قال فالضرب الأول اللي هو إيش المفرد يكتب عندها المفرد اللي هو التصور يستحيل التصديق والتكذيب فيه التصور ما يدخله التصديق والتكذيب يعني لما اقول العالم العالم هذا يبغى له التصديق وتكذب يعني هو خبر ولا مفرد مفرد ما فيه صدق وكذب فهمت؟ انا اقول لك الماء محمد عندما اقول محمد تقول لي ايش صادق ولا كاذب ما يدخله لا صادق ولا كاذب لكن اقول محمد مجتهد خبر الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب التصديق والتكذيب، فقد تقول لا ليس بمجتهد ليس بناجح. طيب قال إذ لا يتطرق اكتب عندها إذ لا يتطرق إلا إلى الخبر من هو الذي لا يتطرق إلى الخبر المقصود التصديق والتكذيب هذا لا يتطرق إلى الخبر والخبر هو نفسه الخبر هو نفسه الحكم ترى الخبر حكم ولا لا جاء فلان حكم هذا لم يحضر فلان هذا حكم مبني على معرفة مفردات قال لا يتطرق إلا إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان وبالمناسبة المفردان هذه تحتاج لا تصور يعني مفردان متصوران أكون منها خبر اللي هو الحكم ثم قال والضرب الثاني اللي هو ماذا يا اخوان التصديق يتطرق إليه التصديق والتكذيب كلام واضح طيب ثم قال عشان نختم اللقاء هذا ثم قال بدأ الآن في التسميات ماذا نسمي المفرد وماذا نسمي المركب قال وقد سمى قوم ضرب الأول تصورا والثاني تصديقا واضح هذا هذه تسمية هذا ألف تسمية الأولى وسمى آخرون من العلماء المنطق الاول معرفة والثاني علما المعرفة يقصد المفردات والعلم يقصد التصديقات جيم التسمية الثالث وسمى النحويون الاول مفردة والثاني جملة واضح هذا الكامل طيب انتهى الوقت يصير نكمل في اللقاء القادم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما